يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم